زين سبع الغافري بطل هذا بالذكيه زين سبع الغافري بطل هذا من التلحط ودادي ابقى اهوا و انادي من التلحط ودادي هذا بنعمل حبيه هذا بنعمل حبيه ناشد على الجرب يوم شبل من ذاك الاسد قبيلا سيدنا علي يا ارفع صوتك للحاش صحى منه وصرنا روح عن هذا ما عمل راس بطن هذا بالزكيه هذا ما عمل راس بطن هذا بالزكيه تبع الباضري بطن هذا بالزكيه المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي ورام حسين صحن من الحب وجادي قهوه ونادي من الحب وجادي هذا ابن عامل حميه قعدت <سيقا> نلعن على عناد الناصبيه قتل هذا البلزجيه على عناد الناصبيه قتل هذا البلزجيه ينسبه القابري قتل هذا البلزجيه ينسبه القابري من التلحق وادادي ابقى هذا بن حامل حمية هذا بن حامل حمية ليلة فرحان الخليقة تهني شبلك حيترق نهجة واضح ما تغير وصبح للمبخرة المهجب اسمك ولاد وعيني ظلت سابرق فراج ما يحمل دليل وعلب وعدش يصبرق اسمك القضيه بطل هذا ابن الزكيه صحنا هذا ابن الزكيه صوتوا للنسخه الاصليه من اسس احمد شاكر العبودي للانتاج والتوزيع الاسلامي بن عامل <سؤال>, حبيه هذا بن عامل حبيه اوه اوه اوه روحي روحي صارت طير رفرف رف جن حداخ لحضرتك القبّة العظيمة ما حلمها بكّت قبّتك على حقاب بكّ روح طافت عديّتك هي أحسين انت ويلينه وبيكتب ابقى شي عو جعفري بطل هذا من الزكيه ابقى شي عو جعفري بطل هذا من الزكيه هذا من الزكيه سين سبع المابري بطل هذا من الزكيه اذا بن حامل حمية اذا بن حامل حمية اداء الردود الحسيني مل بسام الكلمات للشاعر الحسيني المبدع مصطفى العبودي تم التسجيل في استوجهات رتاج الاسلامي الاخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري واحمد الزيدي الاشراف العام مل حسام الموالي التصوير والمونتاج مرتضى الزهيري مرتضى الزهيري هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 مكعب 5294